Tack Oyun spott neröven La smaranies La smaranies Vilkenem jäddef vägent La smaranies La smaranies Vil goodom spott في mulemachen La smaranies La smaranies Vilkenem jäddef vägent I keep مين اللي اللي عايش في قلبي مين يا ناس مين ما دعمت <متده> هو اللي يالي مين يرالحاب بالكلام مين يا ما قلت له من كل سنه على العاد يا ظلم الثافر عالضان ويباح عندو عجاب مالو الجناح جدو من الحبايب رحنا من الخبايب, الخبايب شائنا زمن في يحفل طرحنا زمن في يحفل multim musik